11. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَيَنْصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ 13. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِيلٍ لَازِبٍ 14. وَيَسْخَرُونَ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 114. أولا لمبعوثون 115. أو آباؤنا الأولون 116. قل لعم وأنتم داخرون 117. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم 118. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 119. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 110. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 129. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون 121. بل هم اليوم مستسلمون 122. وأقبل بعضهم على بعض يتساءنون قالوا كُنْتُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَلَى يَمِينٍ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَل كُنتُمْ قَوْمًا 124. فأغويناكم إنا كنا غروين 125. فإنهم يومئذ في العذاب مشترفين 126. إنا كذلك نفعل بالمجرمين 127.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 1. في جنات النعيم 2. على سور متقابلين 3. يطاف عليهم بكأس من معين 4. بيضاء لذة للشاربين 114. ولا هم عنها ينزفون 115. وعندهم طاصرات طرفعين 116. كأنهن بيض مكنون 117. فأقبل بعضهم على بعض قال قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم 114. قلع فرآه في سواء الجحيم 115. قالت الله إن كتلت الدين 116. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 117. نحن بميتين 111. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعدبين إن هذا لهو الفوز العظيم 113. لمثل هذا فليعمل العاملون 114. أذلك خير النزلا أم شجرة الزقون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 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَؤُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ 129. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 120. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 121. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 122. إلا عباد الله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 122. إنا كذلك نجزي المحسنين 123. إنه من عبادنا المؤمنين 124. ثم أغرقنا الآخرين 125. وإن من شيعةه لإبراهيم 126. جاء ربه بقلب سليم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا نَظْرَةً فِي النُّجُومِ 124. فتولوا عنه مدبرين 125. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون 126. ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين 128. 124. قال أتعبدون ما تنحتون 125. والله خلقكم وما تعملون 126. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 111. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 112. رب هبني من الصالحين 113. فبشرناه بغلام الحليم 114. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في منام أن اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابى تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء فلما اسلموا وتلموا لجبي 111. وناديناه أيها إبراهيم 112. قد صدقت الرضي 113. كذلك نبزي المحسنين 114. هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نبذي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين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 111. إنا كذلك نجزي المحسنين مِنْ إنهما من عبادنا المؤمنين 113. وإن إلياس لمن المرسلين 114. إذ قال لقومه ألا تتقون 115.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 117. سلام على إياسين 118. إنا كذلك نجزي المحسنين 119. إنهم عبادنا المؤمنين 110. وإنه من المرسلين 111. نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمغون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون 111. وإن يونس لمن المغسدين 112. إذ أبق إلى الفلك المشحون 113. فساهم فكان من المدحضين 114. فالتقمه الحوت وهو ملين 115. 124. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 125. فنبذناه بالعراء وهو سقيم 126. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 127. وأرسلناه إلى مئة فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيهم أل ربك البنات وله البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم 165. 166. 178. 191. 192. 202. 213. 234. 245. 256. 257. 267. 286. 297. revenir check guys and lire. 307. 307. أتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجن نسبا ولقد علمت الجن إنهم لمحضرون سبحان الله عما عم يصفون 111. عِبَادَ عباد الله المخلصين 112. فإنكم وما تعبدون 113. ما أنتم إلا مَنْ بفاتنين 114. إلا منه وصالي جحيم 115. وما منا إلا له 111. وإنا لنحن الصافون 112. وإنا لنحن وَإِن 113. وإن كانوا ليقولون 114. لو أن عندنا ذكرا من لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُم غَالِبُونَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُهُمْ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى 17. وابصر فسوف يبصعون 18. سبحان ربك رب العزة عما يصفون 19. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين